في سياق حديث معاذ بن حكم رضي الله عنه الذي تقدم الكلام على أول حتى بلغنا إلى قوله رضي الله عنه قلت يا رسول الله إني حديث عهد بجاهلية وإن الله تعالى قد جاء بالاسلام قال هذا الكلام يبين حاله من قبل وحاله من بعد. وليتحدث بنعمة الله عليه حيث كان في جاهلية لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا إلا ما جرت به العادات بينه وجاء الله بهذا الإسلام النور المبين والفرقان العظيم فبين الحق من الباطل وبين النافع من الضار وبين الإيمان من الكفر والتوحيد من الشرك إلى غير ذلك مما من الله به على هذه الأمة في الإسلام ثم قال رضي الله عنه وإن منا رجالا يأتون الكهان. قال فلا تأتي الكهان كانوا رجالا تنزل عليهم الشياطين الجن بما يسمعون من خبر السماء ثم يحدثون الناس بما بما به الشياطين ويضيفون إلى الخبر الحق أشياء كثيرة من أكثر فإذا صدقوا في واحد من مئة اتخذهم الناس الزكامة ولهذا يأتون إليهم ويتحاكمون إليهم إلى الكهان، فالكاهن عبارة عن رجل يأتيه الشيطان يخبره بما, بما سمع من خبر السماء ويضيف إلى هذا الخبر أشياء كثيرة من الكلمة يأتون إليهم يقولون ما حالنا؟ ما مستقبلنا؟ وأن امور مستقبلة عامة أو خاصة فيخبرونهم بما سمعوا من أخبار الشياطين قال النبي صلى الله عليه وعليه وعلى آله وسلم فلا تأتي تلم هواتي لا تأتي القفة نظن أن معاوية أو غيرهم من الصحابة إذا قال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام لا تفعلوا أن يفعلوا لا, لا نظن ذلك ليس كحال كثير من الناس اليوم يكرر عليه النهي ولكنه لا ينتهي أو يتأول ويقول أنه لفراها أو أنه للأدب أو لثلاثة الاولى أو, أو ما اشبه ذلك لا. لا تاتي لا تاتي ثم أعلم أن الكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل وإذا أتىه الإنسان فهو فله ثلاث حالات الحاله الأولى أن يأتيه يسأله ولا يصدقه فهذا تبك في صفحة المسلم أنه لا تقبل له صلاة أربعين يوما لا تقبله الصلاة الحاله الثانيه أن يأتيه يسأله ويصدق فهذا كاهن من أتى كاهن فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على مهم ووجه كفره أن, أن تصديقه إياه يتضمن تكذيب قول الله جل وعلا قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله لأن الكاهن يخبر عن الغيب المستقبل فإذا صدقته فمضمونه أنه تكذيب لهذه الآية فيكون كفرا ولهذا جاء في الحديث من اتى كاهنا فصدقه يعني فساله فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد الحال الثالثة أن يسأل الكاهن ليكذبه وإنما سروف جبارا فهذا لا باس به وقد سال النبي صلى الله عليه وسلم وعالاه ابن صياد مساجد اما اضمر له فقال الدخ يعني الدخان قال له النبي عليه الصلاه والسلام اخشى فلن تعد وقدر فاذا ساله ليفضحه ويكشف كذبه وحاله للناس فان ذلك لا باس به بل قد يكون محمودا مطلوبا لما في ذلك من إبطال البعض ثم سأله سؤالا آخر حيث. ومنا رجال يتطيرون ومنا رجال يتطيرون قال ذلك شيء يجدونه في صدورهم فلا يخدنه التطير في بالأشياء هذا التطيب أن يتشاء وكان العرب يتشاءمون أكثر ما يتشاءمون في الطيور الطير يهيج الطير فإذا طار ان انصرف يمينا فله حال أو يسارا فله حال أو اتجه أماما فله حال أو رجع فله حال حسب استلاحات العرب وخرفات فكانوا يتطيبون يعني يجعلون الطيور هي التي تنضيهم أو تردهم إذا طار الطير مثلا على اليسار قال فرص هذا ما ست. لا أسابق إذا طار يمينا قال هذا سفر مبارك اليمين من اليمن والبركة امشي وهكذا الصلاحات عندهم فكانوا يتشاءمون أكثر ما يتشاءمون في الطيور وربما يتشاءمون في الأيام وربما يتشاءمون في الشهور وربما يتشائمون في ما يسمعون من الاصوات وربما يتشائمون حتى في الاشخاص حتى انه يوجد الان ناس اذا خرج من بيته اول ما يخرج ثم لاقاه شخص قبيح المنظر قال خلاص هذا اليوم يوم سوء وتشائم واذا اول ما يلقاه رجل جميل الوجه قال هذا اليوم يوم خير فتفاءل فقال النبي عليه الصلاة والسلام هذا شيء يجدونه في الصدور فلا صدقنه، والإنسان إذا ركن إلى التطير تنقصت عليه حاله وربما يصنعه الجني ما يكره ليبقى دائما في غم وهم، ولكن لا تتشاءم، كان العرب يتشائمون في شهر شوال في النكاح. يقول اللي يتزوج في شهر شوال ما يوفق هكذا يقول العرب فكانت عائش رضي الله عنها تقول تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم في شوال عقد عليها في شوال ودخل بها في شوال فتقول أيكم أحضى إليه مني لا شك عائشة أحب النساء إليه بعد أن تزوجها هي أحب النساء إليه ومع ذلك عقد عليها في شوال ودخل عليها في شوال والعرب لجهلهم وسخافتهم يقول يتزوج في شوال ما يوفق ونحن الان نشاهد عالما يتزوجون في شوال ولا يكون فيهم الا الخير فالمهم انه يجب عليك أن تم من قلبك التطير والتشاؤم اجعلك دائما متفائلا اجعل الدنيا دائما امامك واسعه اجعل الطريق امامك دائما مفتوحا فإن الرسول عليه الصلاه والسلام كان يعجبه الفعل يكره التطير والتشاؤم ويعجبه الفعل فاجعل نفسك دائما في تفاؤل والذي يريد الله سيكون لكن كونك مسرورا فرحا الدنيا امامك واسعه والطريق مفتوح ودائما متفائل دائما واسع الصدر هذا هو الخير اما التشاؤم والانحباط وان الانسان يجعل نفسه لكل شيء فإنها ستضيق عليه الدنيا وهذا من محاسن الاسلام انه الغى الطيره واثبت الفعل لان الفعل خير والطيارة شر والله ما نعم، هذا ليس من التهانة، هذا ليس من التهانة، ولكن لابد أن ينظر ما الذي وصله بهذا الجن، ثم الجن أيضا هل كل جني عدل؟ قد يكون جني جنيا كذوبا، مشكلة هذا. نعم. مش؟ نساء التطير الذي يتطير بالجرائد او بالمجلات او بالصحف او يتطير بالقران بعضه، يفتح القران اذا وقع نظر اول ما يقع على وعيد او على جهنم تشاءم وبالعكس كل هذا خطا ما هو صحيح كل شيء لا تتغير لا بزمان ولا مكان ولا شيء, شيء ابدا وشبون اي هذان فيها هذان فيها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى باب الوقار والسكينة قال الله تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وعن عائشه رضي الله عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجمعاً قط ضاحكاً حتى ترى منه لهواته إنما كان يتبسم متفق عليه. نعمان المازنح النووي رحمه الله بكتابه ليال الصالحين. باب الوقار والسكينة. الوقار هو هيئة يقتصر بها العقل يكون وقورا في حيث إذا راه من يراه يحترمه ويعظمه والسكينة هي عدم الحركة الكثيرة وعدم الطيش بل يكون ساكنا في قلبه في جوارحه في مقاله ولا شك أنها لين وصين الوقار والسكينة انهما من خير الخصال التي يمن الله بها على العبد لان ضد ذلك أن يكون الانسان لا شخصيه له ولا هيبه له وليس وقورا بل هو حي قد وضع نفسه ونزله وكذلك السكينه ضدها ان يكون الانسان كثير الحركات كثير التلفظ. لا يرى عليه أثر في سكينة قلبه ولا قوله ولا فعله. فإذا من الله على العبد ذلك، فإنه ينال في ذلك قول قيل ومن ضد ذلك أيضا أو ومن ذلك العجلة أن يكون إنسان معتولا لا يتحرى ولا يتأنّ ليس له هم إلا أن القيل والقال. الذي نهى عنهما رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقد كان ينهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المعنى فإذا كان انسان ليس متأنيا ولا متثبتا في الأمور حصل منه زلل حديث وصار الناس لا يثقون بقوله وصار عند الناس من, المر من القوم الذين يرد حديثهم ولا ينتفع به ثم استشهد المؤلف بقول الله تبارك وتعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما عباد الرحمن الذين من الله عليهم بالرحمه ووفقهم للخير هم الذين يمشون على الارض هونا يعني اذا رايتهم رايت رجلا في مشته وقار بدون ان يعجل عجلة تقو وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما يعني قالوا قولا يسلمون به من شره وليس المعنى أنهم يقولون سلام لا إذا خاطبه الجاهل قال قولا يسلم به من شره إما أن يدابعه احسن وإما أن يسكت إذا رأى السبوت خيرا المهم أنه يقول قولا يسلم به لأن الجاهل مشكل إن خاصمته أو جادلته فربما يبدر منه كلام سيء عليك وربما يبدر منه كلام سيء على ما تدعو إليه من الخير فيسب الدين والعيار بالله وما أشبه ذلك فلهذا من توفيق عباد الرحمن أنهم إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما يعني قالوا قولا يسلمون به ولا يحصل لهم به إثم وكذلك من اوصافهم ما ذكروا في آخر الآيات والذين لا يشهدون الزور يعني لا يشهدون القول الكذب ولا الفعل القبيح وإذا مروا باللغو الذي ليس فيه خير ولا شر مروا كراما أي سالمين منه وذلك أن الأشياء إما خير وإما شر وإما لغو فالشر لا يشهدون واللغو يسلمون منه يمرون به كرامه والخير يرتعون فيه ثم ذكر حديث عائشه رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستجمع ضاحكا تبدو منه لهواك يعني ليس يضحك ضحكا فاحشا يفتح فمه حتى تبدو لهواكه ولكنه صلى الله عليه وسلم يتبسم أو يضحك حتى تبدو أن أو تبدو, تبدو, تبدو أن نيابه لكن بتبسهم لا بقهقه حتى يفتح فمه وترى منه لهواء يعني لها فإن وهذا من وقار النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ولهذا تجد الرجل كثير الكركره الذي إذا ضحك قهقه فاه تجده يكون هينا عند الناس وضيعا عنده ليس له وقار وأما الذي يكثر التبسم في محله فإنه يكون محبوبا تنشرف برؤيته الصدور وتطمئنه به القلوب الله أمارك. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى باب الندب إلى إتيان الصلاة والعلم ونحوهما من العبادات بالسكينة والوقار قال الله تعالى ومن يعظم شائر الله فإنها من تقوى القلوب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقيمت الصلاة فلا تاتوها وأنتم تسعون وأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا متفق عليه زاد مسلم في رواية الله فإن أحدكم إذا كان يعمد الى الصلاة فهو في صلاة وعن ابن, وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه دفع مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفه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 باب استحباب من الكائن ونحوها من مجالس العلم وغيرها من العبادات بسكينة ووقار الصلاه من المعلوم من المعلوم أن الصلاه هي اكد اركان الإسلام بعد الشهادتين وهي من اعظم شعائر الله والانسان اذا اقبل الى الصلاه فإنما يقبل إلى الوقوف بين يدي الله عز وجل ومن المعلوم أن الإنسان إذا أتى إلى شخص من بني آدم يعظمه فإنك فإنه يأتي إليه بأدب وسكينة ووقار، فكيف إذا أتى ليقف بين يدي الله عز وجل ولهذا ينبغي للإنسان أن ياتي إلى الصلاة في سكين كما سيأتي في حديث أبي رضي الله عنه ثم استدل المؤلف رحمه الله لهذا الباب بقوله تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب الذي يعظم شعائر الله فيرى أنها عظيمة, أنها عظيمة في قلبه ويقوم بما ينبغي من التعظيم في جسده فإن هذا من تقوى القلوب علامة على صلاحه وتقوى قلبه وإذا اتتقى القلب اتتقت الجوارح، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. فعليك بتعظيم شعائر الله فان ذلك تقوى لقلبك وايضا يكون خيرا لك عند الله عز وجل ذلك ومن من يعظم حرمات الله فإنه فهو خير فهو خير له عند رب ثم ذكر حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا سمعتم الاقامه فلا تعطوا الى الصلاه وأنتم تسعون يعني إذا, إذا سمعتم الإقامة من خارج المسجد وهذا يدل على أن الإقامة تسمع من خارج المسجد وهو الظاهر وقد جاء في الحديث أن بلالا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تسبقني بامين ما يدل على أنه يقيم في مكان يسمعه الناس فيقول النبي عليه الصلاة والسلام إيتوا إيتوا إلى الصلاة وأنتم تمشون وعليكم السكينه تمشون مشيا عاديا وعليكم بالستكينا وفي قوله صلى الله عليه وعلى الله وسلم وأنتم تمشون دليل على أنه يمشي مشيا معتادا وأنه لا يقارب الخطأ كما استحبه بعض اهل العلم فإن طول النبي عليه الصلاة والسلام لم يخطو خطوة إلا رفع الله له بها درجة لا يعني أنه يقالب القطر لكن يمشي مشيه المعتاب بدون إسراء فإذا آت الإنسان على هذا الوجه فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام ما أدرفتم فصل وما فاتكم فآتموا إلا أن أهل قالوا إذا خشي فوات الركعة يعني فوات الركوع فلا باس أن يسرع قليلا سرعة لا تكون سرعة قبيحه فإنه لا, لا بأس بذلك لكن لا ينبغي أن تكون سرعة تقفر يقول لها جلب وصوت يستفاد من هذا الحريث فوائد منها تعظيم تعظيم شأن الصلاة وأن الإنسان ينبغي أن يأتي إليها بأدب وخشوع وسكينة ووقار ومنها أنه لا بأس أن تسمع الإقامة من خارج المسجد وعلى هذا فإذا أقام المؤذن في المكرفون ليسمع من كان خارج المسجد فلا بأس وإن كان بعض الناس قد اعترض على هذا وقال إنه إذا أقام من خارج المسجد فكاسر الناس وصاروا لا حرون إلا إذا سمعوا الإقامة وربما تفوتهم الركعه الأولى أو يفوتهم أكثر حسب قربهم من المسجد وبعدهم منه ولكن ما دام الامر الأمر قد صار مثله في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وأن الإقامة قسمه من الخارج فإننا نرى أنه لا باس به لكن الشيء الذي يخشى منه الإثم ما يفعله بعض الناس، فينقل الصلاة نفسها عبر المغرفون من المنارة، فإن هذا يشوش على من حوله. لا سيما في صلاة الليل، في الجهريه يشوش على أهل الجور ويشوش على المساجد القريبه القريبة، حتى أننا سمعنا بعض الناس إذا سمع المغرفون من مسجد قريب وكان الإمام حسن الصوت والقراءه صار الماموم الذي في هذا المسجد يتابع بقلبه الإمام الذي في المسجد الثاني حتى سمعنا أن بعضهم أمن لما قال المسجد الثاني ولا الضالين قالوا هؤلاء آمين وهذا ليس بعيد لأن القلب لن شغل بشيء أعرض عن غيره فإذا كانوا يتابعون قراءة المسجد المجاور وكانت قراءة الإمام جيدة في الصوت والأداء فإن القلق قد يذهل عن الإمام الذي بين يديه وقد ثبت في موطأ الإمام مالك رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج ذات ليله واصحابه في المسجد يصلون ويجهرون بالقراءة فقال عليه الصلاة والسلام لا يؤذين بعضكم بعضا في القراءه فجعل هذا أذية ونهى عنه والواقع شاهد بذلك ولهذا نحن نرى أن من الذين يفعلون هذا يؤدون الصلاة من على, من على المنارة المكرفون نرى أنهم إذا كانوا يؤذون من حولهم فهم آتمون فإذا كان هذا العمل يكون فيه الإنسان إما آثم وإما سالم فلا شك أن تركه اولى وهو في الحقيقة لا فائدة منه هل الإنسان يصلي إلى من كان خارج المسجد يصلي إله المسجد يصلي إله المسجد أما الذين في الخارج ما عليك منه ثم فيه أيضا مفجدة وهو أنه إذا كان الإنسان كسول قال هذا توه في أول ركعه فينتظر الركعه الثانية أو الثالثة أو يقول له الشيطان اجلس حتى لا يبقى إلا ركعة فينحرم من الخير لهذا نوصي إخواننا ولا سيما إما أن لا يفعل ذلك وأن يسلم تسلم بموهم ويسلم إخوانهم من أذيتهم حتى في المساء حتى في الأولوك أيضا ربما بعض, بعض الناس يكون مثل قد صلى ان ينام ويرتاع قد يكون مريضا سهر الليل كله فيزعج هذا الصوت وقد يكون مثل المسجد قريبا من الصطوع في أيام الغير وفي الصديان يمكن يفزع إذا سمع الصوت فالحاصل أن هذه مسألة ابتلي بها بعض الناس نسال الله أي عافئنا وإياه وصاروا يؤذون من بجوار من المساجد أو البيوت في أمر لا فائدة منه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 عن ابي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون واتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا متفق عليه زاد مسلم في رواية له فان احدكم اذا كان يعمد الى الصلاه فهو في صلاه وعن ابن عباس رضي الله عنهما انه دفع مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفه فسمع النبي صلى الله عليه وسلم وراءه زجرا شديدا وضربا وصوتا للابل فاشار بصوته اليهم وقال ايها الناس عليكم بالسكينه فإن الجر ليس من إضاء رواه البخاري وروى مسلم بعضه قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن ابي هريرة رضي الله عنه لكتابه رياض الصالحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة ولا تأتوها وأنتم تسعون ولكن ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأفلوا وزاد المسلم فإن الإنسان إذا عمد إلى الصلاة فإنه في صلاة يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر فالإنسان إذا سمع العقامة وهو خارج المسجد ان ياتي الى المسجد ولكن بسكينه وبقاء لا ياتي يركض او يعجل عجله قبيحه لانه في صلاه فاذا اتى فما ادرك فليصل وما فاته فليتم فاذا جئت والامام راكع فكبر تكبيره الاحرام وانت قائد ثم اركع وبذلك تدرك الركعة وإذا أتيت وهو قائم من الركوع فكبر وادخل معه واستدمعه معه ولا تحسب هذه الركعه لأن الإنسان إذا رأت إذا لم يدرك ركوع الإمام فأتته الركعة وإذا أتيت وهو ساجد فكبر للإحرام وانت قائم ثم استد ولا تنتظر حتى يقوم وإذا أتيت وهو جارس فكبر وأنت قائم وجلس أي, أي حال أدركت الإمام عليها فاصنع كما يصنع الإمام وإذا أتيت وهو التشهد الأخير نظرت إن كان فيه جماعة فلا تدخل معه لأنك لا تدرك صلاة جماعة في إدرك التشهد لا تدرك الجماعة إلا إذا أدركت رفعة كاملة لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أدرك رفعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة وإذا لم يكن معك جماعه أو لا يمكنك أن تدرك مسجدا آخر فادخل معه ولو التشهد ولا تحسب هذا شيئا لانه فاتك الركوع وفي قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأتموا دليل على أن المسبوق إذا قام يقضي فإنه يقضي آخر صلاة لا اولا فإذا أدرك الركعتين الأخيرتين من الظهر مثلا وقام يقضي فإن الركعتين التي يقضيهما هما آخر صلاة فلا يزيد على الفاتحة لأن ركعتين الأخيرتين السنة اللاذ فيه فيهما على الفاتح واما الحديث حديث من عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم دفع من عرفه فسمع وراءه جلبه وضربا وزجل للابل وأصوات واصوات ترغي لانهم كانوا في الجاهليه اذا دفعوا من عرفه اسرعوا اسراعا عظيما يبادرون النهار قبل ان يظلم الجو فكأن يضربون العبل ضربا شديدا فقال النبي صلى الله عليه وسلم او ما اليهم بصوت معه ايها الناس السكينه السكينه او قال عليكم بالسكينه يعني الطمانينه والهدوء فان البر ليس بالايضاعه يعني أن الذر والخيف ليس بالإضاء اي ليس بالإسراء والإضاء نوع من السير سريع ففي هذا جريع على أن الإسلام لا ينبغي له أن يسرع إذا تقدم إلى أماكن العبادة لأن الذين يدفعون من عرفه يتجهون إلى المسلح إلى عبادة وبهذا يتم المؤلف رحمه الله ما ترجم به حيث قال يأتي الى الصلاة ومجالس العلم وغيرهما من العبادة بسكينة فإذا أتيت إلى مجالس العلم والخير فكن ساكنا وقورا مهيبا حتى لا تذل أمام الناس ويكون تعظيمك لهذه المجالس من تعظيم الله عز وجل والله الموت.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 فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال الا تأكلون وقال تعالى وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتيهن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قال النووي رحمه الله في كتابه ديار الصالحين باب اكرام الضيف الضيف هو الذي ينزل بك مسافرا لاجل ان تتلقاه بالايواء والطعام والشراب وما يحتاج اليه والضيافه خلق فاضل قديم منذ عهد إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام إن لم يكن قبل ذلك وسيذكر مؤلف إن شاء الله في الأحاديث أحاديث متعددة حول إكرام الضيف وأن إكرامه من الإيمان بالله الله واليوم الآخر ولكنه رحمه الله كعادة يبدأ في الآيات الكريمة لأن القرآن مقدم على السنة فهو كلام الله والحديث كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكلاهما حق يجب تصديقه إن كان خبرا وامتثاله إن كان طلبا فبدأ في الآيات رحمه الله فقال هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين هل أتاك الاستفهام هنا للتشويق من أجل أن ينتبه المخاطب ويسترع انتباهه والخطاب في قوله هل أتاك إما للرسول صلى الله عليه وآله وعلى عليه وسلم وإما له وللأمة لكل من يصح خطابه هل أتاك ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما إلى أخه وهؤلاء الضيف ملائكه أرسلهم الله عز وجل إلى إبراهيم ثم إلى لوط وقولها المكرمين يعني الذين أكرمهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام اذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قال العلماء إن قولهم سلاما يعني نسلم سلاما وأن قوله سلام يعني عليكم سلام والثاني أبلغ من الأولى لأن المشروع لمن حي بتحية أن يحيي بأحسن منها أو بمثلها كما قال تعالى وإذا فييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها وإنما كانت الثانية أبلغ من الأولى لأن الأولى جملة فعلية والثانية تجملة نصمية تفيد الثبوت والاستمرار. ثم قال قوم منكرون، ولم يقل أنتم قوم، لأن أنتم صريح في الخطاب، وهذا قد يكون مستفشعا عند بعض الناس، فكان من حسن معاملته لضيفه أن قال قوم منكرون، وقوم لو أخذناها هكذا، لكان يمكن أن يكون التقيف هم قوم أو أنتم قوم. أو هؤلاء قوم ليست في الصراحة كقوله انتم قوم فلهذا خذف المبتدا وصارت قوم منكرون ومعنى كونهم منكرين أنه لا يعرفون لأنهم أول مرة يلتقي بهم فراغ إلى أهل وكان عليه الصلاة والسلام كريما ومعنى راق أي ذهب بقفية وسرعة إلى أهله إلى بيته فجاء بعجل سمين جاء بعجل وهو صغار البقر لأن لحمه ترف ولذيذ وكونه سمينا يكون أحلى للحمه واطيب وفي الآية الأخرى أنه حنيذ أي محنوذ يعني مشوي. لم يخرج من طعامه شيء وهذا ألذ ما يكون من اللحم فقربه إليهم ولم عنه عنهم بعيدا فيقول تقدموا إلى الطعام ولكن هو الذي قربه لأن لا يكون عليهم علاء مشقة ومع ذلك لم يقل كلوا ما أمرهم أمر قال ألا تأكلون وهذا عرض وليس بأمر وهذا ايضا من حسن معاملته لضيوفه ثم ان هؤلاء الضيوف ذهبوا الى لوط في صوره شبان مرد جميلين فتنه وكان قوم لوط والعياذ بالله قد ابتلوا بداء اللواط وهو اتيان الذكر الذكر فلما ذهبوا الى لوط انطلق بعضهم إلى بعض يخبر بعضهم بعضا ويقول جاء إلى موت مرجان شبان جميلون فجاءوا إليه يهرعون إليه يسعون ومن قبل كانوا يعملون السيئات يعني كانوا يعملون الفاحشة وهي اللواط قال هؤلاء بناتي هن أبهر لكم فابتقوا الله ولا تفسون في ضيء قال بعض العلماء هؤلاء بنات يشير إلى بنات القوم ما هو بناته الخاصة بنات بصلبه ولكنه يعني بذلك بنات, بنات قومه لأن النبي لقومه بمنزلة الاب لهم. قال كأنه يقول عندكم النساء وهذا كما كقوله في آية أخرى أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من ازواجكم يعني من النساء بل انتم قوم عادون المهم أنه عليه الصلاه والسلام قال لهم اتقوا الله ولا تحصوه وقوله هؤلاء بناتي هن اظهر لكم هذا من باب, من باب التفضيل الذي ليس في الجانب المفضل عليه منه شيء لأن إتيان الذكور ما في طهاره كله خبز خبائث كما قال تعالى ونسيناه من القبض التي كانت تعمل لكن لكنهن اظهر لكم لانهن لان فروج النساء تحل بالعقل فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي اليس منكم رجل رشيد ولكن لم يكن منهم رجل رشيد والعياذ بالله قالوا لقد علمت ما لنا بناتك من حق وإنك لا تعلم ما نريد يعني تعلم أن نريد هؤلاء الشباب اللي جاءوا إليك قال لو أن لي بكم قوة أو قاوي إلى ركن شديد فقالت الرسل يا لوط إن رسل ربك لن يصل إليك ثم أرشدوه إلى أن يصل بأهله ويدعى البلد وفي سوره القمر قال تعالى كذبت قوم لوط بالنذر انا ارسلنا عليهم حاصبا إلا ال لوط نجيناهم بسحر نعمه من عندنا كذلك نزل شكر ولقد انذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيف فطمسنا اعينهم فذوقوا عذاب ونذر قيل ان الملائكه صفقوهم على وجوههم فعميت ابصارهم وقيل إن الله اعمى ابصارهم في نفس الحال وعلى كل حال فإن قوله لا تفضوني في ريفي يدل على أن الضيوف كانوا مكرمين عند لوط كما هم مكرمون عند إبراهيم عليه الصلاة والسلام والحاصل أنه إذا نزل بك ريف فإنه يجب عليك أن تضيفه يوم يوما وليلا ولكن لا تفعل كما يفعل السفهاء تذهب وتتكلم وت... وتجعل ضيفة يعني وليمة كبيرة حتى إن نسمع أنه عند بعض الناس إذا نزل ضيف ذهب صاحب البيت لي... لي... من أجل أن يذبح له ذبيحة فيقول الضيف لا تذبح علي اطلاق ما تذبح يقول الثاني علي اطلاق أن اذبح غلط هذا أما أن ان تذبح او لا تذبح لا حاجه لليمين واذا اضطريت لليمين ما حاجه لليمين بالطلاق لان الذي يحلف بالطلاق أمره ليس بهذه الائمه الاربعه مالك وابو حنيفه والشافعي واحمد بن حنبل وجمهور اتباعهم يرون ان الحلف بالطلاق طلاق إذا حنث فيه الإنسان يعني إيديه علي الطلاق ما تفعل تفعل طلق زوجته ولو أردت نعم هذا مذهب جمهور الأمة وجميع الأئمة المتبوعين من هذه الأمة إذا المسألة خطيرة وتهاون الناس الذين يجبون بهذه المسألة غلط كبير ما أسرع أن يقول علي الطلاق ما أفعل علي الطلاق أن أفعل أو امرأة طالق إن فعلت أو امرأة طالق ان لم يفعل وهذا غلط عظيم كيف تفعلها؟ تقول هذا الكلام ولا يحضر الطلاق ان كان هناك حاجة للحلف فبالله وإلا فلا يحضر واللهم والله.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 ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليصل رحمه ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت متفق عليه وعن خويلد وعن خويلد بن عمرو الخزاعي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه جائزته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 قالوا يا رسول الله وكيف يؤثمه قال يقيم عنده ولا شيء له يقريه به بسم الله الرحمن الرحيم مالك رحمه الله في باب الثيافة وإكرام الضيف حينما ذكر آيتين من كتاب الله بل آيات في موضعه ذكر الأحاديث وهو عن نبيه هريره رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه وهذا من باب الحث والإضراء على إكرام الضيف يعني أن إكرام الضيف من علامة الإيمان بالله واليوم الآخر ومن تمام الإيمان بالله واليوم الآخر وذلك أن الذي يكرم ضيفه يسيبه الله تعالى على ذلك يوم القيامة وربما أسابه يوم القيامة وفي الدنيا كما قال الله تعالى من كان يعيد حرف الآخرة نجد له في حرفه فيحفى يسيبه الله في الدنيا بالخلص يخلف عليه وفي الآخرة بالسواق ولهذا قال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفا وإكرام الضيف يختلف بحسب أحوال الضيف فمن الناس من هو من أشراف القوم ووجهاء القوم فيكرم بما يليق به ومن الناس من هو من صبة القوم فيكرم بما يليق ومنهم من دون ذلك فالمهم ان النبي عليه الصلاه والسلام اطلق الاكرام فيشمل كل الاكرام من الناس من اذا, قل... إذا نزل بك ريفا لا يرضين ان تأتي له بطعام عليه دجاجتان او ما اشبه ذلك تأتي الى له بطعام عليه ذبيحه و... ويكون من إكرامه ايضا ان تدعو جيرانك وما اشبه ذلك ومن الناس من هو دون ذلك المهم أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم لم يقيد الإكرام بشيء بل أطلق فيكون عائدا إلى ما يعده الناس فيكون راجعا إلى ما يعده الناس إكراما قال ومن كان يؤمن بالله ولم الآخر فليصر رحمه وفي حديث اخر فليكرم جاره فليصل رحمه الرحمهم هم الأقارب وكلما كان القريب اليك أقرب كان حقه أوجب فعلى المرء ان يصئ رحمه ولم يبين النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بماذا يصرف فيرجع ايضا الى العرف من الاقارب من تصله بالزياره والاكرام البدني ومن الاقارب من تصله باعطاء المال دراهم بحاجته لذلك ومن الـ ومن الـ الاقارب من تكرمه بالطعام والكسوة كل بحسب حاجة المهم أكرم اقاربك بما يعد إكراما فمثل إذا كان قريبك غنيا كريما هذا لا يمكن أن ترسل إليه طبقا من طعام إنما تكرمه بالزيارة والكلام اللين وما أشبه ذلك إذا كان قريبك فقيرا طبق المال احق إلى من غيره ترسله طبق من المال إذا كان قريبك يحتاج إلى تراهن ترسله طبقه من الطعام إذا كان قريبك يحتاج إلى مال ترسل له المال وهن مجر فكل انسان يكرم بما يليق بحاله. الثالث قال ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت وهذه ليس نصير نسير عليها في الحياة من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا أو ليصد والخير في الكلام قد يكون في نفس الكلام خيرا يعني نفس الكلام يكون خيرا وقد يكون في المقصود من الكلام يكون الخير. فمثلا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم مسألة من مسائل العلم والدين. الكلام هنا خير في نفسه، والكلام الآخر الذي لا ليس له ليس لا ليس في نفسه خير من حيث هو، لكن تتكلم به من أجل أن تدخل الإناس، أن تدخل الأنس على مجالسك، وأن تشرح صدره، هذا أيضا خير. وإن كان نفس الكلام ليس مما يتقرب به إلى الله لكنه ليس إثما و... وتقصد بذلك أن توسع صدر جليسك وتذكر <تصفيق> عليه المنس والسوء هذا أين من الضيب وعلم من هذا أن من لم يقل الخير فإن إيمانه بالله ولهم الآخر ناقص فكيف بمن قال الشر كيف بمن أصبح يأكل لحوم الناس والعياذ بالله ويسعى بينهم بالنميمة ويكذب ويغش بل كيف من أصبح يؤلق على أهل العلم ويسب أهل العلم ويذمهم بأمر هم فيه أقرب إلى الصواب مما يدعي أو مما يظن فإن هذا أعظم وأعظم لأن الكلام في أهل العلم ليس الكلام في عامة الناس الكلام في عامة الناس ربما يجرح في الرجل نفسه لكن الكلام في اهل العلم جرح في العلماء وجرح فيما يحملونه من الشريعة لأن الناس لن يثقوا بهم إذا كثر القول فيهم والخوض فيهم ولهذا يجب عند كثرة الكلام وخوض الناس في أمر من الأمور يجب أن يحرص الإنسان على كف لسانه. وعلى عدم الكلام حتى لو سئل يقول نسأل الله الهدايه نسأل الله يهدي الجميع نسأل الله أن يجعل الخير في الواقع وما أشفى ذلك أما أن يتكلم ويطلق لسانا في أمور ليس لها أصل البتة. فهذا من عدم الإيمان في الله لا يكفر الانسان لكن ايمانه ناقص لأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت وكما قيل إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب وقيل أيضا في الحكمة الصمت حكمة وقليل فاعل وقيل أيضا من صمت نجا ومن تكلم فهو على خطر فلهذا الزم الصمت إلا في شيء ترى أنه خير هل حي واللهم والله مفرق.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 يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم وقال تعالى وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون وقال تعالى فبشرناه بغلام حليم وقال تعالى ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى وقال تعالى وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب وقال تعالى فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيا وقال تعالى إذ قالت الملائكة يا مريم إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه بكلمة من اسمه المسيح عيسى ابن مريم والآيات في الباب كثيرة معلومة السلام عليكم ورحمة الله تعالى في كتابه إليار الصالحين باب البشارة في بالخير والتهنئة به البشارة تكون في الأمور التي تسر وسميت بذلك لأن الإنسان إذا بشر بما يسره ظهر ذلك على ظهر أثر ذلك في وجهه في بشرة وقد تكون البشارة فيما يسوء مثل قوله تعالى فبشرهم بعذاب اليم والبشاره فيما يسر تكون بشارة فيما يسر في الآخرة وفيما يسر في الدنيا أما البشر فيما يسر في الآخرة فكثيرة ذكر الله في القرآن في مواضع كثيرة مثل قوله تعالى وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الانهار وقوله لهم الفشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة وقوله يبشرهم ربهم برحمه منهم ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها ابدا إن الله عنده أجر عظيم وقال تعالى لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة وقال الله تبارك وتعالى وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمين هذا كله فيما يتعلق بأمور الآخرة ومن الأمور التي تبشر بخير في أمور الآخرة الرؤية الصالحة يراها الرجل أو ترى له ماذا أن يرى إنسان رؤية فيقال له مثل في المنام بشر فلانا بانه من أهل الجنة فيبشره هذه بشرة كذلك أيضا الإنسان إذا رأى من نفسه أنه ينقاد للخير والعمل الصالح ويرغب فيه ويحبه وأنه يكره الشر فهذه أيضا بشرة لأن الله قال فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنة فسن يسئه لجسر وأما البشرة فيما يتعلق بأمل الدنيا فمثل قوله تعالى عن إبراهيم الخليل فبشرناه بغلام عليم وفي آية أخرى فبشرناه بغلام حليم واللي بشر به في الاات الاولى غير, غير الذي غشر به في الاات الثانيه اللي فيها فبشرناه بغلام عليم هذا اسحاق واللي فيها فبشرناه بغلام حليم هذا اسماعيل اسحاق ابو بني اسرائيل لان ابنه يعقوب ويعقوب هو اسرائيل هو اسرائيل الذي من ذريته موسى وعيسى عليه الصلاة والسلام وأكثر الأنبياء المذكورين في القرآن كلهم من ذرية إسرائيل أما الذي ذكر الله فبشرناه بغلام حليم وهي التي في سوره الصفات فهذا إسماعيل أبو العرب وليس, وليس من ذريته رسول إلا رسول واحد لكنه ختم جميع الرسالات وبعث الى الناس كافه من من بعث الىهم القيام وغيره من الانبياء يبعث الى قومه خاصه هذا هذا الرسول الذي من بني اسماعيل هو محمد صلوات الله وسلامه عليه فالله بشر ابراهيم بغلامه حليم وعلي من الحليم لا الحليم اسمعي والعليم إسحاق وكذلك قال تعالى عن امرأة إبراهيم وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب هذا ايضا بشاره للانثى فالحاصل أن البشارة تكون في أمور الآخرة وفي أمور الدنيا وينبغي للإنسان أن يكون متفائلا مستبشرا بالخير وأن لا يرى الدنيا أمامه كالحة مظلمة فيستحسر ويقنط وينضع إلى الإنسان أيضا إذا حصل له خير أن يهنأ به وأن يبشر به إذا كان مستقبلا يهنأ بالخير إذا وقع ويبشر بالخير في المستقبل بشر أخاك أدخل السرور عليه حتى متى لو رأيت إنسان مغتم قد ضاقت عليه الدنيا وتكالبت عليه الأمور فقل له أبشر بشر لأن, لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسر هذا كأمر رسول عليه وسلم لا ينقل له فإذا رأيت أخاك مكروبا فقل له أبشر الفرد قريب إذا رأيته في عسرة قل أبشر اليسر قريب وكما قال معباس رضي الله عنهما، قال لن يغلب عسر يسري لن يغلب عسر يسري أين العسر والإسرار في ألمنا الشحلة كصدر فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا العسر ذكرت مرتين واليسر ذكر مرتين لكن حقيقه الامر ان العسر لم يذكر الا مره واحده واليسر ذكر مرتين لماذا قال العلماء اذا تكررت الكلمه معرفه بال فهي واحد وإذا جاءت غير معرفه بال فهي اثنان العسر كل كم مرتين لكن بألف فيكون اليسر الثاني هو الاول اليسر كل مرتين لكن بدون الف فيكون اليسر الثاني غير اليسر الاول ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما لن يغلب عسر يسرين ادخل السرور على اخيك المكروه قل له انتظر فرج كلما اشتدت الامور فانتظر الفرج ربما تكره النفوس من الأمر له فرجة تحل العقال يقال إن الحجاج بن يوسف الثقفي الحجاج بن يوسف الثقفي رجل معروف نسأل الله أن يعفو عنه رجل ظالم ظالم يقسل الناس باي حق تكلم عنده أحد الناس وقال له كلمة استنكرها الحجاج وكان الحجاج جيدا في اللغة العربية هو الذي شكل القرآن هو اللي شكل القرآن وهذه من حسناته وان كان له فصليات كثيرة لكن رضي الله عنه قال له الحجاج ليس هذا في اللغة العربية فوعله ما تأتي في اللغة العربية قال هاكي سمعت من العرب وكان يعقبنا اللغة الاول من الاعراق لان الاعراق في الباتح ما, ما ما ما في المدن والمدن دخل فيها الفرس الذين اسلموا والروم تغير اللسان كان روح دوت عند الاعراق شاعر من كلام العرب يدل على ان فعله موجوده في اللغه العربيه ولك مهله كذا وقت فان لم تاتي فانا اضرب روني ذهب الرجل مقروبا والحجاج ينفذ ما يقول وذهب يطلب, يطلب من الأعراب فسمع عرابيا يقول ربما تكره النفوس من الأمر له فرجة كحل العقاد ففرح بها فرحا عظيما وجاء بها إلى الحجاج فبينما هو في الطريق قيل له إن الحجاج قد مات فقال والله ما أدري أنا أشد فرحا بهذه الكلمة التي وجدتها عند العرابي أو بموت هذا الرجل فالحاصل صادف فرج هذا الرجل ربما تكره النفوس من الأمر له فرجة كحل العقاب المهم أن الإنسان ينبغي له أن يدخل البشرى والسرور على إخوانه حتى يفرح وينشط ويؤمل وينتظر الفرد نسأل الله أن يجعن من ممن له البشرى في الحياة الدنيا وبالآخرى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 لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أكونن معه يومي هذا فجاء المسجد فسان عن النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا وجهها هنا قال فخرجت على أثره أسأل عنه حتى دخل بئر أريس فجلست عند الباب حتى قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته وتوضى فقمت إليه فإذا هو قد جلس على بئر أريس وتوسط قفها وكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر فسلمت عليه ثم انصرفت فجلست عند الباب فقلت لا أكون النبواب رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم فجاء أبو بكر رضي الله عنه فدفع الباب فقلت من هذا فقال أبو بكر فقلت على رسلك ثم ذهبت فقلت يا رسول الله هذا أبو بكر يستأذن فقال له وبشره بالجنة فأقبلت, فأقبلت حتى قلت لأبي بكر ندخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشرك بالجنة فدخل أبو بكر حتى جلس عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم معه في القفل ودلى رجليه في البئر كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكشف عن ساقيه ثم رجعت وجلست وقد تركت أخي يتوضا ويلحقني فقلت إن يريد الله بفلان خيرا يأتي به يريد اخاه فإذا إنسان يحرك الباب فقلت من هذا فقال عمر بن الخطاب فقلت على رسلك ثم جئت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه وقلت هذا عمر يستاذن فقال فقال اذن له وبشره بالجنه فجئت عمر فقلت, فقلت اذن ويبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنه فدخل فجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في القف عن يساره ودلى رجليه في البئر ثم رجعت فجلست فقلت إن يرد الله بفلان خيرا يأتي به يعني أخاه فجاء إنسان فحرك الباب فقلت من هذا فقال عثمان بن عفان فقلت على رسلك وجئت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال أذن وبشره بالجنة مع بلوى تصيبه فجعت فقلت ادخل ويبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة مع بلوى تصيبك فدخل فوجد القف قد منئ فجلس, فجلس وجاههم من الشق الآخر قال سعيد بن, بن المسيب فأولتها قبورهم متفق عليه وزاد في روايه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 وبينا أن البشاره قد تكون بخير في الدنيا أو بخير في الآخر ثم ذكر حديثين حديث أبي إبراهيم عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشر خديجه رضي الله عنها ببيت في الجنة وكذلك حديث أبي موسى الأشعر وسيافه ان شاء الله ليس فيه يقول بيت في الجنة من قصب ليس فيه صحب ولا نصب ولكن القصب الذي بني منه قصر خديجة في الجنة ليس كالقصب الذي في الدنيا الاسم غير الاسم والحقيقة غير الحقيقة الاسم هو الاسم والحقيقة غير الحقيقة كما أن في الجنة نخل ورمان وفاكية ولحم طيف وغير ذلك لكن الاسم هو الاسم والحقيقه غير الحقيقة وهذا هذا باب يجب على الانسان ان يتبطن له ان امور الغيب التي لها نظير في الدنيا لا تماثل نظيرها في الدنيا فمثلا في صفات الله عز وجل لله عز وجل وجه كريم موصوهم بالجلال والاكرام أفترونا أنه مثل هنا لا اختلط كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وجه يليق بجلاله أعظم لا يمكن الاحاطه به لا وصفا ولا تصورا في الذهن ولا نطقا في اللسان وأعظم أجل من أن تحيط به الأوصاف وهكذا بقيه الثلاث عز وجل اسمها يوافق الاسم الذي نتصف به ولكن المعنى غير المعنى ولكن الحقيقه غير الحقيقه كذلك ايضا في الجنه فيها كما قلت عسل وماء وخمر ولحم ونساء وطيء وفاكهه ورمان وغير ذلك لكن ليست كالذي في الدنيا لأن الله سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة آية ولو كانت مثل ما في الدنيا لكنا نعلم لكنها ليست مثلها ولا قريبا منها وكذلك قال, قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما يرويه عن الله أنه قال أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا من سمعت ولا خطر على قلب بشر نسأل الله أن يجعلنه من ممن أعد الله لهم ذلك فخليجة رضي الله عنها بشرها النبي صلى الله عليه وسلم دواسطة جبريل هو الذي أخبر الرسول بشرها ببيت في الجنة من قصب ولكن ليس القصب الذي في الجنة كالقصب الذي في الدنيا ولا القصب الذي في الدنيا كالقصب الذي في الجنة ثم قال ليس فيه صخب ولا نصب صخب الأصوات المزعجة الشديدة ليس فيها صخب أهل الجنه كلهم ليس عندهم صخب ولا نصب ولا كلام لغو لا لغو فيها ولا تأثي ليس تحيتهم فيها سلام كلامهم طيب لأنهم جوار الطيب جل وعلا فهم طيبون في جنات عدن مساكن طيبه عند الطيب جل وعلا كل طيب كما ان قلوبهم في الدنيا طيبه وافعالهم طيبه لان الله لا يقبل الا الطيب وافعالهم مقبوله فهم كذلك في الآخر فبيت او, أو فقصر خديجه ليس فيه صخب وليس فيه نصب ما في التاء لا يحتاج إلى كنس الكمامة ولا غيره كله طيب وهذه بشارة لأم المؤمنين خديجة رضي الله عنه أم المؤمنين خديجة هي أول امرأة تزوجها النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم تزوجها وهو عليه الصلاة والسلام ابن خمس وعشرين سنة ولها أربعون سنة من زوج سابق من قبل وولدت له بناته الاربع وأولادها الثلاثه أو يثنان ولم يتزوج عليها احدا حتى ماتت رضي الله عنه وكانت امراه عاقله ذكيه حكيمه لها مآثر طيبه معروفه يجدها من يراجع ترجمتها في وكانت تسامي عائشه رضي الله عنها يعني أنها هي وعائشة أفضل نساء الرسول عليه الصلاة والسلام وأحب نسائه إليه واختلف العلماء أيهما أفضل فقيل عائشة وقيل خديجة والصحيح أن لكل واحدة منهما مزيه تختص بها لا تشاركها بها الأخرى عائشة رضي الله عنها في آخر رسالة وبعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام لها من نشر الرساله والعلم والشريعة ما ليس لخديجة وخديجة لها في أول الرساله ومناصرة النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم ومعارضته ما ليس لعائشة لكل واحدة منهما مزية أما الفضيلة فكفى بهما فخرا أنهما أحب نساء النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم إليه يكفي وأما الفضائل فكل واحدة لها فضيلة فعائشة صدي الله عنها لها من المزايا ما أشرنا إليه من قبل وخديجه لها من المزايا ما أشرنا إليه من قبل وأما الفضل عند الله عز وجل فيكفي كما قلت أنه ما نساء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إليه ويذكر أن رجلا من أهل السنة ورجلا من الرافضه الرافضة يبغضون عائشه يبغضون عائشة بغضا شديدا والعياذ بالله وأهل السنة يحبون عائشة والرافضة يغلون في خديجة قلوبا شديدا خارجا عن الشر يبغضون هذه بغضا شديدا أي عائشة ويغلون في خديجة قلوبا شديدا وأهل السنة وجماعة يحبونهما جميعا ويعترفون بالفضل لهما جميعا لعائشة وخديدة تنازع رافضي وسني الرافضي يقول من, من الأفضل خديجة، والسني يقول الأفضل عائشة على قول بعض العلماء فعله لما السنة يقول ان عائشة أفضل ويطلق القول بأن عائشة أفضل والصحيح ما أشرت اليه أولا أن كل واحده منهم لا مزيجة فتقدم الرجلان إلى ابن الجوزي رحمه الله صاحب التبصرها المعروف. قال قالوا اننا ارتضيناك حكما أيهما أفضل خديجة أو عائشة. قال أفضلهما من كانت ابنته تحته. و أنا علي وأبو بكر. المفاضله في علي وابي بكر انا قلت عائشه وخديجه والصواب في علي وابي بكر ارتفعوا الى ابن الجوزي رحمه الله قال افضلهما من كانت ابنته تحته من الافضل الان الكلام محتمل من ابنته تحته من أراد من ابنته تحت النبي صلى الله عليه وسلم فالأفضل أبو بكر وإن أراد من ابنته الرسول تحت، فالأفضل حد، فذهب الرجلان كل يقول حكم لي وهذا يقول حكم لي لأن الضمير يحتمل رجوع هذا هذا وهذا من ذكاء من الجوز وتخلصه والخلاصة من هذه القصة المشهوره عروفة تنازع رافضي وسني في ابي بكر الرافض يقول علي أبو وأبو بكر والسني يقول ابو بكر افضل ولا شك ان أبو بكر افضل باجماع اهل السنه حتى علي بن طالب يقول على منبر الكوفه خير هذه الامه بعد نبيها ابو بكر ثم عمر يعلن به اعلان في خلافه لا يخشى احدا لكن الرافضه تحرك الكلمه عن مواضعه فذهبوا الى ابن وقال أفضلهما من كانت ابنته تحته ابنه من كان من ابنته اي ابنت هذا المفضل عليه او المفضل تحت الرسول فهو ابو بكر ان كان من ابنه الرسول تحته فهو علي وابن سوزي رحمه الله من اهل السنه لا شك انه يفضل أبو بكر لكن اتى بهذا الكلام المحتمل حتى يسلم من شر هذا الرافضي والله اعلم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأقاديث في باب استحباب التبشير والتهلئة بالخير عن أبي موسى لشعري رضي الله عنه أنه توضى في بيته ثم خرج فقال لا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولان هذا الحديث الذي ساقه النوم رحمه الله في الصالحين في باب التبشير بالخير والثانيه به أنا ابي موسى رضي الله عنه انه في يوم من الايام توضا في بيته وخرج يطلب النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ويقول لأزمن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يومي هذا أزمنه يعني أكون مع لهذا وآخر وفي هذا دليل على أن الإنسان ينبغي إذا خرج من بيته أن يكون متوضئا لاجل أن يكون مستعدا لو تأتيه الصلاة وهو خارج البيت أو تأتي جنازة يصلي عليها وهو خارج البيت أو على الأقل يكون على طهر لأن كون الإنسان على طهر أفضل من أن يكون على غير طهر ف... وربما أيضا يحصل له الموت في هذا, ال... في هذا الوقت فيكون على طهر فالإنسان ينبغي ما استطاع أن يكون دائما على طهر لا سيما إذا خرج من بيته خرج رضي الله عنه يطلب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأتى المسجد لأن الرسول عليه الصلاة والسلام إما في المسجد وإما في بيته في مهنة في أهله وإما في مصالح أصحابه عليه الصلاة والسلام فلم يجده في المسجد فسأل عن فقال وجهها هنا وأشاره إلى ناحية إلى ناحية أريس وهي بئر حول كبا فخرج أبو موسى في إسرس حتى وصل إلى البئر فوجد النبي صلى الله عليه وسلم هنالك فلازم الباب رضي الله عنه وتوضا النبي صلى الله عليه حاجته وتوضا ثم جلس على البئر على قف البئر يعني على حافته ودل رجزين وكشف عن ساقل والظاهر والله أعلم أنه كان ذلك الوقت في حرب وهذا البئر فيه ماء والماء قريب و. حوله الاشجار والنخل والظلال، وعادة أن الإنسان إذا حصل له مثل ذلك فعلم مثل هذا الفعل يعني أنه يخشف عن ساقيه ليبرد حيث من برودة الماء الذي في البئر وفي هذا الظل فجلس عليه الصلاة والسلام متوسطا للقف أي حافة البئر ودلل رجليه وكشف عن ساقيه وكان أبو موسى على الباب يحفظ الباب أي باب البئر فاستأذن أبو بكر رضي الله عنه ولكنه لم يأذن أبو موسى حتى يستشير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال فقال من النبي صلى الله عليه وسلم هذا أبو بكر يستأذن فقال إذن له وبشره بالجنة فأذن له وقال له نبشر فرسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة ويا له من بشاره يعطل. يبشره بالجنة ثم يأذن له أن يدخل ليكون مع رسول صلى الله عليه آله وسلم فدخل فوجد النبي صلى الله عليه وسلم متوسطا القف فجلس على اليمين. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيام في كل شيء. جلس على يميع البكر وصنع مثل ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم دل لشيء البئر وكشف عن ساقين كراهه أن يخالف النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الجلسة أو في هذه الجلسة وإلا فليس من المشروع أن الإنسان يقف على يجلس على بئر ويجلل شيء ويكشفه الساقين لكنه لا يحب ان يجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم على غير الهيئه التي كان النبي صلى الله عليه وسلم عليه. فقال ابو موسى وكان قد ترك أخاه يتوضا ويلحق قال ان يريد الله به خيرا ياتي به واذا جاء واستاذن فقد يحصل له ان يبشر بالجنه ولكن استاذن الرجل الثاني فجاء أبو موسى إلى الرسول عليه الصلاه والسلام وقال هذا عمر قال أذن له وبشره بالجنة فأذن له وقال له يبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة فدخل فوجد النبي صلى الله عليه وسلم وأبو ذكر على القف فجلس عن يسار الرسول عليه الصلاه والسلام والبئر ضيق منه واسع كثيرا فهؤلاء الثلاثة كانوا في جانب واحد ثم دخل عثمان استاد عثمان وصنع ابو موسى مثل ما صنع بالأول فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ائذن له وبشيره بالجنة مع بلوى تصيبك فأذن له وقال يبشرك النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالجنة مع بلوى تصيبك فاجتمع في حق نعمة وبلوى فقال رضي الله عنه الحمد لله اللهم استعان اللهم استعان على هذه البلوى والحمد لله على هذه البشره فدخل فوجد القف قد امتلأ لأنه ليس واسعا كثيرا فذهب إلى الناحيه التي جاههم وجلس فيها ودل رجليه وكشف عن ساقيد أولها أبو موسى أولها سيد المسيب أحد كبار التابعين على أنها قبور لأن قبور الثلاثة كانت في مكان واحد فالنبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر كلهم كانوا في حجرة واحدة قبورهم واحده يبهرون جميعا وهم في الدنيا يذهبون جميعا ويرجعون جميعا ودائما النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذهبت انا وابو بكر وعمر وجئت انا وابو بكر وعمر فهما صاحباه الملازمان له ويوم القيامة يخرجون من قبورهم جميعا فهم جميعا في الدنيا والاخره فجلس عثمان رضي الله عنه تجاههم ويقول مع بلوى تصيبه وهذه البلوى هي ما حصل لعثمان رضي الله عنه من اختلاف الناس عليه وخروجهم عليه وقتلهم اياه في بيته رضي الله عنه دخلوا عليه في بيته في المدينه وقتلوه وهو يقرا القران كتاب الله بين يديه ويذكر بعض المؤرخين أن قطرة من الدم